Allah, námájúhu, Subhanahu wa ta'ala, huwa nasta'ifhu, huwa nagozu fala muḍillah, o Wa ashadu alla illa Allah wa hahtaahu Wa ashadu anna wa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 هذا هو الدرس osztály عشر من a دروس شرح durr al-Bahiyya" (al-Durr الله وقد könyvének بحول الله Imam Shoukaní (ra) szerzője. بعد كتاب a Allah اليوم Szerencsés Földi من munkájáról هذا الكتاب a وهو كتاب الجنائز وفيه Fidarsi l-jármú faslan. Kaler imámu xewken. Minnessunneti jajedet és l-maribd. Götel kien ull-muhitabari eschehadet enj. Götel őt, götel műbuhu id-emet. al keraqet ujja sinj illa li tegyizi hajati. Götel kabaq uli dajni. Götel s-sujjietu. Götel juzutakbiluhu. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه فصل ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وصدر وفي الآخرة كافور وتقدم الميام ولا يغسل الشهيد فهذا مجموع ما سوف نحاول شرحه في هذا الدرس وأول فصل هو في أحكام المحتضر أي المريض الذي أيس من الحياة وأقبل على الموت فذكر الشوكان رحمه الله أن من السنة عيادة المريض وهذه سنة معروفة مشهورة وهي من حقوق المسلمين على بعضهم البعض من صداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس فهذه خمس أمور من حق المسلم على المسلم وهي كلها سنن قد أتى التأكيد على فضلها في أحاديث أخرى وتلقين المحتضر الشهادتين وذلك لما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وزاد ابن حبان في صحيحه في رواية له من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وذلك لفضل كلمة لا إله إلا الله والعبرة بالخواتيم كما هو معروف بالضرورة من دين الله سبحانه وتعالى فمن ختم له بتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى فقد ختم له بخير عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء والتلقين ليس مجرد ذكر الشهادة عند الميت أو عند الذي يحتضر ولكن التلقين هو أن تأمر المحتضر بأن يقول لا إله إلا الله لذلك جاء في حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار أي حال مرضه عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يحتضر بأن يقول لا إله إلا الله كذلك يشرع أن يزور المرء الكافر الذي يحتضر لكي يأمره بقول لا إله إلا الله وفيه حديثان أولهما عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس والثاني في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي العم أبي لا العباس والثانية في زيارته لغلام يهودي فأسلم هذا الغلام اليهودي بعد أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله فإن كانت هذه الزيارة بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها هذه اللحظة فقد يختم لهذا المرء الكافر بالتوحيد ويكون لك أجر دعوته إلى هذا التوحيد وأما قوله وتوجيهه أي يعني بذلك توجيهه إلى القبلة عند قرب الموت فهذا لم يصح فيه حديث معتبر يمكن أن يحتج به في هذا المقام لذلك عده ابن الحاج في المدخل من البدع وهذا من كتب المالكية ونقر عن الإمام مالك عن الإمام Malik إنكاره له، كما ثبت أن سعيد بن المسيب التابعي الجليل قد أنكره، وذلك في الحديث أو الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة أن أن يعني أحد التابعين شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد الأغمي عليه. فأمر أبو سلم أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلم فقال أراه بعلمك لأن أبو سلم كان هو أعلم الحاضرين فاهتدى سيد من المسيب إلى أن هذا الفعل لا يكون إلا بإرشاد من أبي سلمة هذا، فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه كما كان وفي الباب أثر أخرى أيضا عن سعيد بن مسيب وغيره في إنكار هذه المسألة لذلك قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه أحكام الجنائز وبدعها وهو من أشمل وأوفى الكتب في هذا الباب باب الجنائزي وما يتصل بها قال أنكره سعيد بن مسيب كما في المحلى ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث ولا يصح فيه حديث قوله وتغميضه إذا مات وذلك لحديث شداد بن أوس عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمض البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت أي أن الملائكة يؤمنون على ما يقوله أهل الميت حال ذهاب روحه وكذلك أخرج مسلم المسلم أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة أبي سلمة الصحابي المعروف وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فهذا واضح بحمد الله تعالى قوله وقراءة ياسين عليه يعني بذلك قراءة سورة ياسين عليه أي على المريض حال احتضاره وذلك لحديث اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره ولكن هذا حديث ضعيف جزم بضعفه كثير من الأئمة منهم يحيى بن سعيد القطان ومنهم الدارقطني الذي أعله بالاضطراب في الاسناد وبالجهالة في المتن في المتن وقال أنه لا يصح فوحتا إن صح فمعناه يكون يعني إن صح وهذا يعني بعيد لما قلنا من الجهالة والاضطراب إن صح فتكون قراءة ياسين على المحتضر الذي لم يمت بعد أما قراءته على الميت يعني وقراءة القرآن على الميت بصفة عامة فلا يثبت فيه حديث صحيح وإن ثبت فيكون تأويله متجها أو يكون له مخرج ممكن في الشر كذلك يعني أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء وأبي زر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنه ياسين إلا هون الله عليه وهذا أيضا سنده لا يصح قال والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته استثنى هنا قوله إلا لتجويز حياته بمعنى أنه يجب المبادرة بتجهيز الميت إلا إن كان هناك أمل باق في حياته هذا الميت بمعنى أن موته ليس محققا أما إن تحقق موت هذا الرجل هذا الميت فعند ذلك واجبت المبادرة بتجهيزه وقد ذكر صاحب الراضة الندي في كتابه الراضة الندي يعني في شرح الدرر البهية ذكر حديثا استدل به على هذه المسألة وهو الحديث حديث الخصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرضى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وأعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أي لجفة مسلم لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه الإمام أبو داود والبيهقي. فهذا الحديث فيه المبادرة بتجهيز الميت ولكن هذا الحديث لا يصح لأن في سنده عروة بن سعيد الأنصار وهو مجهول ولكن يمكن الاستدلال على مسألة المبادرة بتجهيز الميت بحديث عند الشيخين وعند أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسريعوا بالجنازة, أسريع بالجنازة فأنتك صالحة فخير تقدمونها تقدمونها عليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم فهل الإسراع المذكور هنا هو الإسراع بتجهيز الجنازة قوله أسرع بالجنازة هل هو أمر بالإسراع بتجهيز الجنازة أم أمر بالإسراع عند حمل الجنازة والثاني هو الأظهر بمعنى أن الإسراع أن المتبادرة إلى اللفظ من اللفظ هو أن الإصراع المقصود هنا هو الإصراع عند حمل الجنازة ولكن قد يستدل به أيضا على المعنى الأول وقد رجح بعض أهل العلم هذا الاستدلال وكذلك هناك أمور من الشرع معروفة تدل على استحباب أو مشروعية المبادرة بتجهيز الميت لأن التأخر في ذلك يؤدي إلى ما يؤدي إليه من تغير في الجفة أو غير ذلك فهذه أمور يمكن أن تعرف ولو بغير حديث فاصل في الباب هذا الحديث له هذا مرفوع هذا حديث صحيح جدا لأنه عند الشيخين وعند أصحاب السنة قوله والمبادرة بتجهيز إلا لتجهيز حياته والقضاء لدينه فأما القضاء للدين والأمر بقضاء الدين ففيه أحاديث كثيرة جدا ولذلك فإنه ينبغي على أهل الميت أن يبادروا بالقضاء لدينه حتى تبرد جثته كما ورد ذلك في حديث صحيح ولو أتى هذا الدين على مال الميت كله ولو أتى على ماله كله فإن لم يكن له مال وأمكن, أحد أحد وأمكن أن يدفع هذا الدين أحد أقاربه الموسرين فهو ذك فإن لم يمكن فمسؤولية أداء هذا الدين على الإمام يعني على ولي الأمر من الأدلة على هذه المسائل التي ذكرنا حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أي علمناه لكي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران ولا يخفى أن الدينارين حصة مالية أو مبلغ مالي قليل جدا، ومع ذلك تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم على صاحبكم أي أمرهم هم بالصلاة وتخلف هو عن الصلاة، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي أي هذان الديناران علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء أي يسأله ويتأكد من أن هذا الرجل أبا هذا سوف يؤدي هذين الدينارين فقال له نعم فعند ذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل ثم بعد ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي أبا قتادة يقول له ما صنعت الديناران ما صنعت الديناران فلما يعني قضاهما هذا الرجل عند ذلك قال له قضيتهما يا رسول الله قال الآن, الآن حين بردت عليه جلده يعني حتى قضي عنه دينه وهذا فيه أمر عظيم جدا وهو المسارعة بقضاء الدين عن الميت وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما وكذلك حديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطع عنه معلقة بدينه حتى يقطع عنه قوله وتسجيته أي يعني تخطيته وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية ببرد حبرة ببرد حبر وهذا حبرة هو ثوب فيه له أعلام وهو كان من أحب الأثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يبين مشروعية هذا الأمر لأن الصحابة فعلوه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم, ينكر ولم ينقل أن أحد من الصحابة إنكاره لهذا الأمر فدل على مشروعيته أما المحرم أي الذي يموت وهو محرم، فهذا له حكم خاص، وذلك لأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لا يغطى رأسه ولا وجهه. وذلك لحديث ابن عباس أنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا حديث متفق عليه. قوله ويجوز تقبيله لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح بشواهده اخرجه الترمذي وغيرهم كذلك من فعل الصحابة أن أبا بكر لما أعلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حتى دخل على الحجرة التي فيها جثمان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد ميتها هذا حديث صحيح قوله على المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى نحن مأمورون به على كل الأحوال ويتأكد الأمر عند اشتداد المرض الذي قد يخضي إلى الموت وذلك حسن الظن هذا ورد فيه أحاديث منها ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى معنى يحسن الظن بالله تعالى أي أنه يرجو رحمه الله سبحانه وتعالى لأنه في مقام لم يعد له إمكان العمل ما عاد بإمكانه أن يعمل أن يتقي ذنوبا أو أن يفعل طاعات وإنما هو في مقام الذي يساق إلى إما جنة وإما نار إما إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإما إلى سخطه والعياذ بالله تعالى فعند هذا الموقف عليه أن يحسن بالله سبحانه وتعالى ويتأكد هذا بحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوب خوف ورجاء إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف هذا حديث صحيح أخرجه أب حسن على أقل احواله أخرجه الترمذي وغيره ومن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أيضا أنه ينهى العبد عن تمني الموت وإن اشتد به المرض شدة عظيمة جدا وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عمه عن ذلك وقال له يا عم لا تتمنى الموت هذا عمه العباس يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن تكم سيئا فأن تؤخر فتستعتبا من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت أخرجه الحاكم وغيره فيه كراهية تمني الموت وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول مأثور عنه بدل تمني الموت وهو قول المرء منا تبعا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأما قوله ويتوب, ويتوب إليه فهذا الآيات فيه كثيرة والأحاديث معروفة جدا منها الآيات التي تأمر بالتوبة كقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة ناصوحة وكذلك أحاديث كثيرة جدا في فضل التوبة وأن باب التوبة عظيم جدا وأنه باب مفتوح لا يغلق كما جاء بذلك الحديث الصحيح ويمكن يعني مراجعة مثل هذه الأحاديث في الكتب في كتب الرقائق مثل كتاب رياض الصالحين وغيره أفقا جمع طائفة غير يعني طائفة معتبرة من الأحاديث التي تحض على التوبة. قوله ويتخلص عن كل ما عليه بمعنى إن كانت عليه حقوق أو مظالم لأصحابها فعليه أن يرد تلك الحقوق وتلك المظالم لحديث البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه فهذا فيه وعيد شديد ل الذي تكون له مظلمة أو تكون عليه مظلمة من بعض الناس ثم يتهاون برد تلك المظلمة حتى يأتي الموت فعند ذلك يوم القيامة إن كانت له حسنات أخذ من حسناته واعطيت لصاحب الحق وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق وأضيفت إلى هذا الرجل كذلك في هذا الباب أيضا ينبغي الاستعجال بالوصية ينبغي الاستعجال بالوصية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فقال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي كل امرئ عنده شيء يوصي به عليه أن يستعجل بكتابة وصيته كذلك من الأمور المستحبة أن يوصي في وصيته باتباع السنة مثلا في أمور الجنازة والدفن وغير ذلك لكي يبرئ ذمته من هذه المسائل وذلك لآثار في الباب عن مجموعة من الصحابة فعلوا ذلك منهم عن أبو يعني عامر بن سعد بن أبي وقاص هذا ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص يروي لنا أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى كيفية الإلحاد كيفية حفر القبر وكيفية وضع اللبن فيه إلى غير ذلك هذا حديث عند مسلم نفس الشيء عن أبي موسى الأشعار رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي فأسرعوا في المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلون على لحدي شيئا شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناءا وأشهدكم أني بريء من كل حالقة وسالقة وخارقة قالوا أسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي بين هذه الأمور في مواقعها من كتاب الجنائز التي سيأتي فيما بعد. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار ويستحب له أي للرجل الذي يقبل على الموت ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت عليه العادة من البدع في الجنائز ويؤكد العهد على ذلك ويؤكد العهد على ذلك. قوله هو يجب غسل الميت المسلم على الأحياء، أي أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، وذلك لأن هذا أمر معروف. حكى النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وقد رده بعض أهل العلم أنثى ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره بأن فيه خلافا عند بعض أمة المالكية، ولكن الأمر لا يتسع لهذا الخلاف. لوجود الأدلة الصريحة في الأمر بغسل الميت من هذه الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قد أمر بغسل الرجل الذي سقط في عرفة وقصت هناكته فقال اغسلوه بماء وسدر وكذلك أمر الصحابيات اللائي يعني حاضرات لما توفيت ابنته زينب فأمرهن بغسل ابنته زينب في الأمر للوجوب وهو واضح إن شاء الله قوله والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه استدل بعض أهل العلم بحديث أخرجه الإمام أحمد فيه ليليه, ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمامه فهذا لو صح لكان واضحا وكان دليلا قويا في الباب ولكنه حديث ضعيف لأن فيه راويا هو جابر الجعفي وفيه كلام لذلك يستدل على هذه المسألة بأشياء أخرى منها أن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيح قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم هذا حديث مش في الصحيح هذا حديث أخرجه ابن ماجه وغيره كذلك جاء في حديث مرسل من مراسيل الشعبي أن الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب علي الفضل ابن عباس وأسامة بن زيد أسامة هذا واضح لأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل ابن عباس هو من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد الأمر إذا عرفنا أذارعرفنا بأن قرابة المرء هم أشد الناس شفقة عليه وحنوًا فهم إذن أكثر الناس اهتماما وعناية بأمر الغسل هذا قوله أحد الزوجين بالآخر، فأما هذا فالأحاديث فيه صحيحة ومعروفة، ومنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استدبرت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه. هذا حديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود. وقال البيهقي تلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. فدل هذا على جواز هذا الأمر، وبالجواز هذا قال كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. أما كيفية غسل الميت الشيخ كان رحمه الله هنا قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسة أو أكثر بماء وصدر وفي الآخرة كافور وتقدم الميامن هذا كل هذا كله بيان كيفية غسل الميت. أما كيفية غسل الميت فيراعى فيها أمور وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهذا أيضا ورد في الرواية أو أكثر من ذلك وتكون الغسلات وترا تكون وترا وتكون بماء وسدر أو ما يقوم مقام السدر مثل الصابون وغيره ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور أو ما يقوم مقامه من طيب وغيره والكافور أولى والدليل على هذا كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك يعني إن تبين لكم الحاجة إلى المزيد على هذا قالت قلنا وطرا فقال نعم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور هذا حديث أصله عند البخاري ومسلم وفيه بعض الزيادات مأخوذة من عند النساء وغيره هو حديث صحيح كذلك بالنسبة للمرأة ينبغي نقض الضفائر ينبغي نقض الضفائر وغسلها جيدا وتسريح الشعر وجعل الشعر ثلاث ضفائر تجعل خلف المرأة ودليله أيضا تمام الحديث المتقدم لأني لم أكمله ففيه قالت أي أم عطية راوية الحديث قالت ومشطناها ثلاثة قرون أي ثلاثة الضفائر ثلاثة ضفائر فضفرنا شعرها ثلاثة قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها قرنيها وناصيتها خلفها أما مسألة البدء بالمايامن ومواضع الوضوء فهذا أيضا في نفس الحديث الحديث يلخص جيدا مسألة الغسل وكيفيته قالت وقال لنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها ومن يتولى غسل الميت له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وقد ورد في الترغيب في ذلك أحاديث كثيرة هذا بطبيعة الحال لمن يغسل الميت ويخلص لله سبحانه وتعالى نيته في هذا الغسل لأنه أمر تعبدي كغيره من الأمور التعبديتي ثم بعد ذلك يستر على هذا الميت ما قد يراه منه من أشياء قد تحدث من الميت وذلك لحديث أخرجه الحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه أي ستر عليه غفر له الله أربعين مرة ووردت رواية عند الطبراني قال عنها الهيثم في مجمع الزوائد أن رجالها رجال الصحيح وصحح بعض أهل العلم وردت رواية أخرى أربعين كبيرة أي غفر الله له أربعين كبيرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة فهذا كله من الترغيب العظيم في مسألة غسل الميت قوله ولا يغسل الشهيد a magyani "belszéde" itt a marak. a kétül a mágrek. És ez a قال Jabr, Ráíd Allahuhun, aki azt mondta: "A Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ez a kétül a kétül. "A Rasulullah, Sallallahu ihim Wasallam, azt mondta: "És ukra a kétül a kétül. "És ez a "És فانه ليس جريح يجرح في الله, في الله الا جاء وجرحه يوم القيامه يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري وغيره من اصحاب السنا كذلك عند مسلم وغيره في حديث مقتل جليبيب اصحاب جليبيب أن رسول الله أن هذا الصحابي جليبيب طلب في مجتا وقد قاتل سبعة من الكفار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف عليه قال قاتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه أعادها مرتين أو ثلاثا ثم وضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا ولم يذكر غسلا معنى لم يغسل وهذا موضوع الشاهد منه كذلك حديث آخر أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم إلا حمزة وسيئت الكلام عن مسألة الصلاة على الشهيد وغيرها في باب صلاة الجنازة هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وهذا الحكم خاص كما قلنا بالشهيد قتيل المعركة لأن وردت أحاديث تسمي بعض الذين يتوفون بحالات معينة من أمراض أو غيرها يسمون في هذه الأحاديث بالشهداء ولكن هؤلاء غير مقصودين بهذا الحكم الشرعي الذي أنه لا يغسلون هؤلاء مثل ما ورد في حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد حديث صحيح عند أصحاب السنن والإمام أحمد كذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته فقال لهم ما تعدون الشهادة فيكم قالوا القتل في سبيل الله فقال ما معنى أن الشهداء يكونون قليلا قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون يعني الذي يموت بالطاعون والمبطون الذي يموت بمرض معين في البطن والغرق والغرق والحرق وصاحب ذات الجنبي يعني أيضا مرض يموت فيه الإنسان والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع شهيدة أي تموت طفلها في بطنها فهذه أيضا شهيدة ثم أيضا أحاديث أخرى فيها أنواع أخرى من الشهادة ذكرنا هذا لكي نبين مسألة وهي أن هؤلاء وإن سموا شهداء فمعنى هذا أن لهم من الفضل والأجر والثواب مثل الأجر الذي يناله الشهيد المقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي يقتل ولكن لا شك أن أفضل أنواع الشهادة هو الذي عقر جواده وأهري قدمه كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الشهادة الحقيقية ويرجى لمن كان يعني توفي وفاة عادية يرجى له مثل أجر الشهيد إن رجى هذه الشهادة من قلبه وحدث بها نفسه ثم لم ينهى لسبب من الأسباب فهذا يرجى له بحمد الله سبحانه وتعالى وبعظيم فضله أن يلاه مثل أجر الشهيد. وأما بالنسبة للأحكام الشرعية الخاصة بالشهيد مثل مسألة الغسل هذه، فقد حكى النووي في كتابه المجموع شرح المهذب حكى إجماع على أن هؤلاء الشهداء مثل المبطون والمطعون والغريق وغير هؤلاء هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليهم بدون خلاف بدون خلاف أي أنهم غير داخلين بمسمى الشهيد المعروف قتيل المعركة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويأتي بعد ذلك بيان أمور أخرى من تكفين الميت ومن الصلاة عليه ومن أحكام الجنائز وزياره القبور تأتي في حصة قبلا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير المدينين المدينين يعني، أيوه. يعني ودي دينه ولكن نسيه.وأي حكم النسيان هذا يدخل في جميع الأحكام الشرعية الذي ينسى لا شيء عليه.يعني إذا أو يعني تتم الاستجواب إذا تذكر يعني أو كان هناك حاجز فهل يعني يخرج قيمة صدقة. وصاحب الدين صدقة؟وصاحب الدين صاحب الدين ما ما عادش غير يعني موجود يعني يستحي الوصول إليه أو إذا توفي يهو لا يحتدي إليه غيره. طيب لا أدري هل تؤدى صدقتان أو تغطى لي يعني أظن تؤدى صدقة الله لا أدري. هي بالنسبة للوصية. لا تضمن تضمنها. مسألة. مسألة مادية أو البداية. نعم. نعم. ثم عن مسائل مادية. نعم. الوصية فيها على خصوص مسائل مادية بمعنى أنك توصي. لبعض الناس بشيء من مالك وعليك أن لا توصي لأحد من الذين يرثون كما جاء ذلك بنص الآية الذي يعني بنصر الحديث لا وصية لوارث الذي يرث لا توصي له بشيء بعد ذلك الحكم الثاني هو أنك توصي الذي توصي إليه بشيء لا ينبغي أن تتجاوز الوصية الثلث والثلث كثير كما جاء في الحديث والثلث كثير يعني تكون الثلث أو أقل من ذلك كذلك لا ينبغي المضارة في الوصية لحديث لا ضرر ولا ضرار يستفاد منه أنك لا تضار في الوصية بمعنى أن تمنع وارثا من إرثه فتقول أوصي بأن يمنع فلان من إرثه إلى غير ذلك هذا لا يجوز ثم وصايا متنوعة من مثل هذا الذي ذكرت باتباع السنة في الجنازة والدفن وغير ذلك والله أعلم أيضا بقضاء الدين لا شك بقضاء الدين إن لم يمكن أن يؤديه في في حال يعني قبل أن يكتب رصينا يوصي بأذين أو يرشد إلى الذين من أهله عليهم أن يؤدوا هذا الدين أو غير ذلك. <تصفيق> نعم نعم. الزوج نعم نعم هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح وإن كان بعض خالف في المسألة فقالوا. قالوا بمسألة واحدة ولم ما يقولوا بالعكس قالوا يجوز أظن المرأة أن تغسل زوجها وقالوا العكس لا يجوز ولكن ليس لهم دليل في المسأل وقد وردت الآثار عن السلف رضوان الله عليهم بالأمرين معا فأولا مسألة عائشة التي ترهفت على عدم غسلها أو عدم غسل النساء النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد منه غسل المرأة لزوجها ووردت آثار قد يعني وإن كان في أسانيدها بعض ال... بعض الكلام ولكن بمجموعها يستفاد منها أصل معين في هذا الباب. آثار من مثل أن علي بن أبي طالب غسل زوجته فاطمة بنت نبي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وغيرها مثل أبي بكر وغيرها هؤلاء من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. إن كان كما قلت وإن كان في أسانيدها بعض الكلام فهي تفيد أن لها أصلا. ثم بعد ذلك كله الذي يقول بعدم الجواز هو الذي عليه الدليل لأن المرأة يحل لها أنظر إلى عورة زوجها والعكس كذلك فإذ كان الأمر كذلك الأصل إذن هو جواز غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والذي يقول بالعكس عليه الدليل إلا نسائه لأن شكون لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كما ورد في الروايات ثم في بعض الروايات المرسلة كما قلت بمرسل الشعبي بسند صحيح أنه غسله معه أيضا الفضول بن العباس وأسامة بن زيد معنى أن نسائه لم يغسلنه فهمت؟ فهي تتلهف وتقول لو أمكنني, لو أمكنني أن أعود إلى الفترة التي قبل أن يتعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نسائه هن اللواتي يغسلن رسول الله صلى الله عليه نعم هذا والتلهف قال البيهاقي تلهفت ولا يتلهف إلا على ما يجوز لا يمكن أن تتلهف على أمر غير جائز شرعاً. سؤالك عن يعني كيف يفعل يسمع بأورق من الناس؟ لا شيء كيف كيف يفعل ما أفهمت؟ نعم نعم وهذا هو ما قلنا أنه عليه أن يستر عليه لقناه قد يرى أمورا وكذا ينبغي أن يستر عليه ويكتم عليه هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعني كان بثوبه به وغسل بثوبه. ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآخرون فيغسلون يعني بالغسل عادي ويكون عارياً نشيس. وعند غسله يغسلون بهذا الثو يزال الثوب أيوة ممكن لا أدري إن كان لها أصل في السنة ولكن يعني ممكن أن تفعل. هو مسألة في هدلين من السنة وهذا من باب الدعوة عدو الله هل تدعوه إلى الله نعم تدعو مثل غيره الجهاد محله معروف وال والدعوة محلها معروفة فهذه دعوة أنت تدعوه إن قابل منك دعوتك فقد ختم الله له بخير وإلا فلا تدعوه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 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه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 أُمَّ أَوْلاَ لَكَ فَأَوْلاَ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَاءَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَاءَ بسم الله الرحمن الرحيم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 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأسا إن كان مزادها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوخون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا